مواقف وأحداث ووقائع وبطولات ودروس وعبر وروائع وبدائع تجسد القيم وتحكي الفضائل فهي للأجيال مدرسة وللحاضر موئلة وللمستقبل مصدرا ومنبعا ويقيني أن حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام فيها الحلول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 رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا ومن المناسب أن نحدث عن السيرة لأمة أوهنها الضعف وأقعدها الانهزام وهيمن عليها الإحبار وتفشى في أوساط كثير من المسلمين التردد والخوف حتى صاروا يرتجون كافرا بأجندته الخبيثة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 دون أن يقف على حقائق السيرة أو أن يستلهم الفوائد الحقيقية من السيرة النبوية في السنة الثامنة من الهجرة وفي شهر جماد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأرسل جيشا فقاد معركة تعتبر هذه المعركة من إضاءات السيرة النبوية وحدث في هذه الخطبه عن غزوة موته الدروس والعبر المستفاده لانها كانت في شهر جمادى وسبب الغزوة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بعض بلاد الشام رسولا من عنده هو الحارث ابن عمير الاسدي والحارث ابن عمير اعترضه اهل الشام وفيهم سرحبيل بن عمرو الغساني فاخذه وقيده وقتله وفي تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عاش ما قتل له سفير ولا رسول الا واحد هو الحارث بن عمير فحز الامر في نفسه وتالم الما شديدا الرسل في الاعراف لا تقتل والبعثات الدبلوماسيه في الأعراف والقوانين الإنسانية وبما فيها الشرعية لا تقتل ولكن هؤلاء قتلوا الحارث بن عمير فأرسل جيشا وسمى قيادته وكان الجيش في ثلاثة آلاف فارس قال الرايه لزيد فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواحة وودع الجيش ولما خرج الجيش من المدينة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 اول معركه في التاريخ بيننا وبين اوروبا الروم هم اوروبا الان وامريكا كانت في ارض الشام ولما بلغ, بلغ الجيش مشارفه وبلغ الروم منطقه اسمها معب من ارض الشام جاء هرقل في مئة الف ومعه من قبائل عربيه متنصره لخم وجذام وبلا وبهراء هذه القبائل معها مئة ألف فانحاز المسلمون إلى قرية تسمى موتة وبقي الكفار في مئتين ألف وحولئ آلاف في مئتين ألف بقوا على على قرية مأم وبقي الجيش يفكر يومين وليلتين فقال بعضهم نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم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 معركة من أشرس معارك التاريخ مئة ألف مئة ألف من العرب المتنصرة ومئة ألف من الروم وعلى العرب المتنصر رجل عرب نصراني يسمى مالك بن زافلة وبدأ القتال قتالا شرسا ونفذت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الرايه زيد بن حارثة قال البخاري في كتاب المغازي فشاطا فشاطا شاطا اقتحم في رماح القوم حتى مات ثم اخذ الرايه جعفر فقاتل حتى اعياه القتال على فرسه فنزل من على فرسه يقول يا حبذا الجنه واقترابها طيبه وبارد شرابها الروم روم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 يضم الرايه بعضديه حتى قتل وقيل ان روميا ضربه حتى شقه فوقع ميتا على ارض المعركه فاخذ الرايه عبد الله بن رواحه فتردد بعض التردد ثم جعل يستنزل نفسه قائلا اقسمت يا نفسي لتنزلن طائعه او لتكرهن اذ اجنب الناس وشدورن ما لي أراك تكرهين الجنة لطالما كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة يحب يقول لنفسه مخاطبا إياها يا نفس ألا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي إلا إن تفعلي في عليهما في فعل عبدان جعفر وفعل زيد هديته فقاتل حتى قتل والمعركه مستمره على ميمنه المسلمين رجل يسمى قطبه ابن قتاده العذري وعلى ميسرتهم مالك بن عباد الانصاري وبقي المسلمون بغير قائد فاخذ الرايه ثابت بن ارقم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 ثم اخذ الرايه عبد الله بن رواحه وعيناه تذرفان الدموع قال وسكت فتغيرت وجوه الانصار في المسجد ظنوا انه مات على غير الاسلام او انه تخاذل ثم قال فمصيبه واستشهد فاستغفر الله له سال الله له اي يغفر الله له المغفره ثم قال اخذ الرايه سيف من سيوف الله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 كان التاريخ يعيد نفسه ان الروم يركبون حصين السرد من ذهب والسيوف تلمع قال ابو هريره فقلت وقد برق بصري طشش شعيون طششت قال لا قبل لنا بهم فقال له ثابت بن ارقم العجلاني من بني عجلان وقد شهد بدرا قال له يا ابا هريره اني اعذرك فانك ما شهدت معنا بدرا كان اثبت واقوى ولم ولم يهمه الامر ولم يلتفت ولم يتردد رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين فقال فاخذ الرايه سيف من سيوف الله ففتح الله عليه والغريب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 تسع سيوف حديد ضرب بها ياملت اتكسرت العوجة الرماحة وشار سيفتها لذلك قال الحافظ له كثير في البداية والنهاية في أخبار غزوة موتة قال وانتصر المسلمون بلا شك لأن خالدا فقط إذا انقطعت في يده تسعة أسياف فمن قتل بها كم قتل بها قال فما ثبتت إلا في يده إلا صفيحة يمانية أي سيف يماني غليظ وقوي والذي ثبت وبدأت المعركة ثلاثة آلاف يقاتلون مئتا الف ليس قتالا جبانا بالطائرات من أعلى ليس قتالا جبانا بالاربجي من من من من داخل الخنادق لا إنه قتال الملاحم قتال المبارزه قتال المصاوله قتال إم انت والعدو ليس قتال الجبناء بالقنابل الذريه او بالقنابل النوويه يلقونها من من اعلى ويهربون بطائراتهم وصواريخهم انه قتال الرجال بدات المعركه من بعد الفجر حتى حجز بينهم الليل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 كل قوم لقي وجوها جديدة لم يلقها البارحه فظنوا أن الجيش قد جاءه مدد فبدأ الروم بالانسحاب وبدأ خالد يظهر مدافعة لهم يعني يطاردهم وينحاف إلى اليمين يطاردهم وينحاف إلى اليمين حتى أبعد عنهم ونجا بالجيش وسلمه الله المعركة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 من انتصرت الامه كما قال ابن رواحه رضي الله عنه بقوه ولا عده انما بهذا الدين ولقد اطلقها الفاروق داوية مجلجله تملا الافاق وتصدع ارجاء الزمان الى يوم القيامه انا كنا اذلاء حتى اعزنا الله بهذا الدين فمن ابتغى العزه في غيره اذله الله قال الله عن الكفار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 فإذا استلم مقاليد الأمور في القصر الجمهوري نزل سعر اللحمة ورخص البنزين والأمور كلها استتبت والضرائب وقفت وناس الجمارك سكتوا وناس المحليه خلوا أمورهم وناس الطريق عملوا وناس الحركة هذه قطعوا زوال وصل بي 30 ألف واهمون مساكين جنقران جوزوا من الحكومه كيف دير الدولة هذه الميزانية ودي الدولة ديرة حاجين من وين بعض الناس يظن أنه ده ده ده ده ده إشكال الناس مشكلتهم كلها في اللحمة وفي البنزين ما في اللحمة بترخص أكلمك وما في الخدار برخص والجمارك في محلها هتعملوا شو ودنائب الرئيس والطرائب زي ما هي، رأيكم شو كان ما زادت كمان أها شو يا ناس الناس وهمانة يظنون انه يمتلك عصات السحريه هو جزء من دوله جزء من منظومه دوله حيعمل شنو يعني حيعمل شنو السودان ده كيف وريني يدير وسط الجيو من البترول ودير الميزانيات تحت التشغيل حيشغل كيف يعني حيجيب حاجه من راسه حيجيب حاجه من راسه يا ناس الناس بس دايرين الزول يجي بس يخفف لون المعاناه وانه تعلق الغريق بالجشه بس اي حاجه فيها حتى بتاعت نخالجه دارد خارجه وما بيحصل ليس تشاؤما ولكن هذا هو الواقع ولو أن جونقرن حاول أن يتعامل بغير هذا التعامل كان خائنا لحكومته وكان خائنا لمن, لمن, لمن شاركه ولمن أدى القسم معه هي شراكه الأمر ينبغي أن يفهم الناس أن يبتغون عندهم العزة والله لا عمر البشر عنده عزة ولا جونقرن عنده عزة لا يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله. قال جميعا عشان يوريك إنه ما في نفط لغير الله. عشان ما تقول آية العزة كلها عند الله، لكن ده برضو عندهم حاجات ب برضو شوية شوية. ما في شوية شوية. فإن العزة لله جميعا. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين لكن المنافقين لا يعلمون. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة قل عسى الله أن يأتي بالفجح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين الفائدة الثانية شجاعة خالد بن الوليد وإقدامه وتدبيره هل تعلمون أن خالد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 بالله ناس يتولدوا مسلمين ما عندهم أي عطاء ما عندهم أي دور ما عندهم أي هم ما عندهم أي حركة ما عندهم أي نشاط في الدين عمره في الدين 6 شهور بس بالله زور أسلم له 6 شهور يشتغل شغل كثير كان الناس دين فعلا ما بيسلموا بقناعة وبيؤمنوا بيقين اسال الله تعالى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 يديه في القتال وقد قال اهل السير انهم وجدوا في جعفر ثمانين طعنه ورميه وضربة وكلها من قبله وهل تعرف كم كان عمره هل تعرف كم كان عمر جعفر الذي اتى من الحبشه فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا أدري بأي الأمرين أنا أفرح ألفتح خيبر أم لقدوم جعفر الذي قال عنه والحديث في البخاري اشبهتني خلقا وخلقا قلبت تشبهني في شكلك وفي اخلال بتشبهني هل تعرف كم كان عمره لما قتل جعفر في موتة كان في الثالثة والثلاثين من عمره 33 سنه قال عليه الصلاه والسلام مر بي البارحه جعفر في ملئ من الملائكه له جناحين مخضبين بالدماء يطير بهما في الجنه ولذلك في البخاري كان ابن عمر اذا لقي ولد جعفر يقول له اهلا بابن ذي الجناحين فضيله عظيمه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 من سماه أنه يصاب يصاب يعني الناس دي من المدينة متحركين الزول عايز نفسه موت والله لكن دقوا وزات وبعدين أهلهم زاتوا وما فهم قالوا أنتم قالوا بيتموتوا كده متعونا بأنفسكم ما قالوا الناس كلها مجلدة للدين فجعفا رضي الله عنهم قتل وبه ثمانون ضربة وطعنة ورمية وكلها من قبله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 قالت له أصاب جعفر مكروها قال أصيب اليوم جعفر فبكت فأخذ رسول الله أطفال جعفر وشمهم وقبلهم حتى بكى وقال اللهم اخلف جعفر في أهله خيرا وبارك لعبد الله ابن جعفر في صفقة يمينه قال عبد الله فذكرت امي رسول الله يطمنا بكت اولاد بقو ايتام اتهملوا تكلمت معه لما جاء الخبر وبكت وقبل الاطفال قالت له ذكرته يطمه والولد الصغير يروي القصه يقول فذكرت امي رسول الله يطمنا والحديث في سنن ابي داود والنسائي وهو صحيح قال عليه الصلاه والسلام العيله تخافين عليهم الفقر العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة قال أنا وليهم في الدنيا والآخرة سأتعد الدنيا هنا بقول في الدنيا لكن ولايه الآخرة هذه مهمة قال العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة ثم قال مقولته المشهورة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 وعند الطبراني في معجمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني في ليلة رجلا فأخذا, بعض فأخذا بعضدي مسكوه من, من كتوفه وقالا انطلق معنا قال حتى أتيت جبلا وعرا فقالا أسعد قلت لا أستطيع قال ان بدات تيسر لو بدأت تطلع الامر بيسر قال فلما اشرفت عليه طلع فوق سمعت اصواتا فسالت من ما هذه الاصوات قالوا اصوات اهل النار قال ثم مررت على قوم اشد انتفاخا في بطونهم واشد شيء من ريح نتنه كانها المراحيض فقلت من هؤلاء قال الكفار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 معلجين الزوال بعرجوبه مشققه اشتاقهم تسيل دماء قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحله صومهم قبل ما المغرب يقوم الذين يفطرون قبل تحله صومهم قال ثم مررت على اطفال بين بحرين فقلت من هؤلاء قالوا ذراري المؤمنين يعني أشفع بموت للمؤمنين. قال ثم أتيت على نساء تنهج الحياة من سديهن. فقلت من هؤلاء؟ قال لا إيمنعنا. قال للمسلم لا إيمنعنا. أولادهن ألبانهن. المقترب بعيدناها. إنت ذا الموضوع ده هيد. دم حجم الطفل المابي يبدأ يمشي شتى كده. أم ماذا تردعه؟ هذا بيشتكي منه. وقولك عشان الرشاقة في النصوات ما برد عنى شوف عشان الرشاقة قال عشان تبي رشيق قال لأنه كان رضعته الشدة بيأثر على جسمه ما رضعته هاي ما لكن بعدين يوم القيامة وفي الغبر يجي تجي الحياة تنحش من هذا الثني قال وده الشاهد فأتيت على شرف مكان عالي فرأيت ثلاثة نفر يشربون من خمر لهم فقلت من هؤلاء فقالوا جعفر وزيد عبد الله بن رواحه قال ثم اتيت شرفه اخرى فرأيت ثلاثه نفر فقلت من هؤلاء قالوا ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ينتظرونك يا محمد انتهى الحديث وفي الحديث على طوله من لعبد الله بن رواحه ومن لزيد بن حارثة ومن لجعفر بن ابي طالب أخيتام أيها المسلمون نحن أمة نعتز بديننا ونستقيم على منهج على منهج ربنا في جميع وسائر مفردات حياتنا وشؤوننا والسودان مقبل على مرحله خطره وفي تقديري انه لا يمكن ان نجابها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 أرجو أن لا يكون هذا الكلام صحيحا نحن امه عاقلة وعلى هؤلاء أن يكونوا عقلاء تراضينا دون أن يؤذي أحد أحد هل هو الانتقام من الماضي؟ ام هي الأحقاد الدفينه التي أبت إلا أن تطل برأسها وأن تخرج علينا هل هذا حقيقة؟ أرجو وأتمنى أن لا يكون حقيقة حوادث هنا وهناك في الدروشاك في الحاجوسف في الرياض في وين ضربوا زول وكفتوا الدكان وسووا وعملوا الحاصل شنو البلد فوضى ولا شنو يعني ولما تمشي هذه الشرطه يلاوزوا يقول لك ما في داعي للمشاكل وكده لا بد ان ياخذ القانون وان يطال القانون الجميع وانا اقول السلام لا يمكن أن يمضي إلا بالعدل والإنصاف إخوانا حفاظ على السلام على, على, على الناس أن يعقلوا هؤلاء ما معنى أن يفعلوا هذه الأمور هل هو إيذان بأنهم سوف يعني إذا, إذا كانت السلطة في أيديهم هل سيقتلوننا كما قتل أقوام في البوسطة والهسق؟ هذا الذي سوف يحصل إنها رسالة للمسؤولين ورسالة لهؤلاء أيضا أن يعلموا أن قضيتنا وأننا أهل عدل وانصاف نفي بالعقود ونلتزم المواثيق كأمة مسلمة ديننا يملي علينا وإذا ما أردنا أن ننقض العهد لا ننقضه إلا بعد أن نعلمه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 وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أذن في ربوع بلادنا وديارنا الأمن والاستقرار والسلام يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين ويا مولانا أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم من أراد بهذا البلد سوءا وبأهله سوءا ومكرا